اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب, المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد غابيا ومن ما يقدون عليه في النار بتيغا حيلة أو متاع زبد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 كذلك يضرب الله الأنفال في الذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له له أن لهم ما في الأرض جميع له أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوبه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنها إلينا إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر للألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق مَذَهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ السُّوءَ وَالْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَدَرُوا بِالْإِقْرَارِ وَوَجَهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ وَآمَنَ فَقَوْمٍ مَّا رَصَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّةٌ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 فَنِعْمَ عُقَبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكِ, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاعا ويقول الذي كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه واللَّهُ يُظِلُّ مَن يَشَاءُ واللَّهُ يُظِلُّ مَن يَشَاءُ alnaab, alla de som tror och tämnar sina kärnor med att nämna Allah, alla de تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوّال لهم وحسن ما آب كذالك أرسلناك في أمّة قد خلت قد خلت من قبلها قمم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يفرون في الرحمان قل هو ربنا توكلت عليه توكلت وإليه متى